لا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية ولا يخرج في السرية يعني ما يخرج مع الجيش سبحان الله كذب ثلاث اتهامات كذب فلما سمعه سعد نبيه قاس تضايق فقام واستخدم سلاحه فقال اللهم إن كان عبدك هذا قام مقام رياء وسمعة فأطل عمره وأدم فقره وعرضه للفتن لاحظ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 قال لا أعطيك إياها أنا أبيعها وأأخذ بثمنها قوت لعيالي يقول فضربته وأخذتها من قهرا وذهبت بها فبينما أنا أمشي بها وأحملها معي عضتني السمك على إبهامي عضة قوية قبل أن تموت السمكة فلما جئت بها البيت ألقيت السمك من يدي وألمني إبهامي ألما شديدا حتى أنني لم أنم من شدة الوجع والألم وتورمت يدي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 لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم ترجع عقباه إلى الندم تنام عينك والمظلوم مستيقظ يدعو عليك وعين الله لم تنمي وعين الله لم تنم <تصفيق> لا تستهن بدعوة مظلوم لا تقول هؤلاء لا يستحقون من يهتم بهم هؤلاء خدم هؤلاء موظفون سيئون هؤلاء طلب كسارة انتبه هذه دعوة مظلوم ولو كان ظلما يسيرا لا تستخف بدعائه مرة من المرات دخل رجل عن الوزير فلسبب ما يعني لطمه الوزير فقال الرجل تضربني تضربني والله لعرمينك بزهام الليل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 من أنفتي ومن كل شيء يا الله يا الله أما أنت أيها المظلوم فمن حقك أن تدعو على من ظلمك ولكن ليس هذا هو اختيارك الوحيد للرد على ظلم من ظلمك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 قطما في ثوابك واستغفرك ودعيك وطيعك دوم حبا في جمالك ورضا بما تختاري وافعل ما تريد